بسم الرابع عشر من شهر ربيع والسلام رسول لسنة والحمد من الله والصلاة الله الثاني لله على ليلة شهر و و عشر قال الشيخ بكر بن عبد الله أ ب و زيد في كتابه حليه طالب العلم الواحد والعشرون الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة وهي تختلف من شيخ إلى وهي ولهذا أدب وشرق أدب عن شيخ آخر من حفهم أ م ا ا ل أ د ب فينبغي لك أ ن تعلم شيخك أ ن ك ستكتب أ و كتب ما سمعته م ذ ا ك ر ة و أ م ا الشرط فتشير إ ل ى أ ن ك كتبته من سماعه من درسه الثاني والعشرون التلقي ث ا والعشرون ا ن ي ل عن المبتدع احذر ق ب ا الجهل المبتدع الذي مسه ز ي ق العقيده ة و غ ش ي ت سحب يحكم الخرافة الغرافة وغشيته سحب ا ل خ ر ا ف ة يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص وهل العقل إ ل ا في النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح ويقال لهم أ ي ض ا أ ه ل الشبهات وأهل الأهواء ولذا أ ه الأهواء ل و كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع ا ل أ ص ا غ ر وقال الذهبي رحمه الله تعالى إ ذ ا رايت المبتدع ت ك ل ل م م ا يقول دعنا من الكتاب و ا ل أ ح ا د ي ث وهات ي العقل فاعلم أ ن ه أ ب و جهل و إ ذ ا ر أ ي ت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل و هات الذوق والوجد فاعلم أ ن ه إ ب ل ي س قد ظهر ب ص و ر ة بشر أ و قد حل فيه فاذا جبنت منه فهرب و إ ل ا فاصرع وابرك على صدره و ق ر أ عليه آ ي ة الكرسي واخنقه وقال أ ي ض ا رحمه الله تعالى و ق ر أ ت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أ ي ابن أ ب ي عصرون مع أ خ ي أ ب ي عمر وانقطعنا فسمعت أ خ ي يقول دخلت عليه بعد فقال لم ا ن ق ط ع ت عني قلت إ ن ناس ا يقولون إ ن ك أ ش ع ر ي فقال والله ما أ ن ا أ ش ع ر ي هذا معنى ا ل ح ك ا ي ة وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أ ر ب ع ة ففيهن يعلن السفه و إ ن كان أ ر و ى الناس وصاحب بدعه يدعو إ ل ى هواه ومن يكذب في حديث الناس, ومن يكذب. ومن يكذب في حديث الناس وإن, كنت وان كنت لا اتهمه في الحديث وصالح عابد فاضل إ ذ ا كان لا يحفظ ما يحدث به <تصفيق> قال المؤلف الشيخ بكر عبد الله أ ب و زيد في كتاب حليه طالب العلم في أ د ا ب ا ل ط ا ل ب مع شيخه قال ا ل ك ت ا ب ة على الشيخ حال الدرس والمذاكره و هنا ا ل أ د ب اراد به الشيخ كما س ي أ ت ي من ع ا د ة المحدثين في المذاكره بمعنى ا ل م د ا ر س ة إ ذ ا ذاكروا الحديث ف إ ن ه م يتساهلون و ربما يصل أ و يفصل المرفوع أ و نحو ذلك ل أ ن ا ل م ذ ا ك ر ة قد يراد بها م ذ ا ك ر ة السند وقد يراد بها م ذ ا ك ر ة امه وقد يراد بها م ذ ا ك ر ة السند امه جميعا مثال يجلس المحدث مع المحدث فيقول له ما تحفظ من حديث الزهري في باب ا ل ط ه ا ر ة مثلا فيقول أ ح ف ظ كذا حدثنا فلان عن فلان ويسوق من الزهري ويذكر طرف الحديث طرف الحديث فلا يعتني بذكر الحديث بتمام فقد يحدث كثير من الالفاظ قد يجعل الحديث مرسلا ل أ ن قصده الزهري ثم يذكر المتن وقد يكون القصد المتن كذلك فقط يقول لهم مثلا ما تحفظ في السواك فيذاكره ا ل م ق ص د و المذاكره المتن فيتساهلون في السنن وقد يقول مقصد السند فقط كما س ب ق يقول مثلا ما عندك من أ س ا ن ي د المدنيين فيجعل يسرد هذه ا ل أ س ا ن ي د لا شك أ ن ه ا توصل إ ل ى ماذا إ ل ى المتون هو القصد في المذاكره هنا السند فلا يعتني بالمتن فلهذا يقول أ ه ل العلم ا ل ك ت ا ب ة في المذاكره لابد أ ن تشعر أ ن ك كتبته م ذ ا ك ر ة ل أ ج ل إ ذ ا حصل خلاف فيما اخذ في مجلس ا ل ت ح د ي د وما اخذ مذاكره فيرجح الذي في مجلس ا ل ت ح د ي د ل أ ن ه ا ح ت ن ي بسنده ومتله بخلاف الذي كان في ا ل م ذ ا ك ر ة وكذلك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تكتب عنه في ا ل م ذ ا ك ر ة ف ت ع ل م ه من أجل أن ل اجل يتساهل من أ الا يتساهل وهذا كلام جيد ل أ ن ه م كما سبق في ا ل م ذ ا ك ر ة يتجاوزون ما لا يتجاوزون في مجالس التحديث فلهذا يقولون لا بد من الاذن إ ذ ن ل بد من ا ل إ كذلك يقاس عليه و الشيء الشيء يذكر مثلا إ ن س ا ن في مجلس يرى أ ن ه لا يسجل له مثلا ف ت ج د قد يتوسع في بعض العبارات قد يتوسع في بعض الكلام أ و إ ن شئت فقل مجلس عامه يحتاج أ ن يخاطب ا ل ع ا م ة على قدر فهمهم وعلى قدر مداركهم ف إ ذ ا جاء طالب العلم يريد أ ن يكتب لا بد أ ن يستاذن من أ ج ل أ ن تكون ا ل ك ت ا ب ة أ و اللفظ المكتب و محرر أ ك ث ر ل أ ن ه إ ذ ا خاطب ا ل ع ا م ة يحتاج أ ن يبسط العلم وقد أ ح ي ا ن ا يتجاوز ماذا في اللفظ فهذا لابد أن يعلن لا بد أ ن يعلم كذلك فيقول هنا 私たち ك このようにしていたのはこのよ ا にしていたのはこのようにしていたのはこのようにし ن いたのはこのようにしていたのですがこのようにしていたのですがこ ا よ ي にしていたのですがこのようにし أ い ا الأدب の ي うに ب て ي たの أن ت このようにしていたのですが ت のようにして ت たのですがこのようにしていたのですがこのようにしていたのですが تتصل ب إ ن س ا ن تريد أ ن تسجل تعلم ه قبل أ ن تسجل بعض الناس لا يعلمك و إ ذ ا قلت له أ ن ت تسجل قل والله أ ن ا كنت س أ ك ل م ك أ ن ا كنت أ ر ي د أ ن ا س ت أ ذ ن أ و أ ن ا ا س ت أ ذ ن الاستئذان يكون قبل الشروع في الشيء سواء في الدخول أ و في النظر أ و في مثلا هنا ل أ ن الاستئذان السينما التاج طلب, طلب الاذن إ ذ ن طلب ل إ فينبغي هذا أ ن يلاحظ كذلك وبعض الناس يظن أ ن هذا ذكاء وهذه ف ط م ة أ ن تسجل ا ل إ ن س ا ن وهو لا يشعر وهذا قد يدخل في ا ل خ ي ا ن ة ويدخل في المكر والخديعه وينبغي يشعر الإنسان أن يشعر أنه إذا أراد أن يسجل مقطعاً يريد أن يستفيد منه أناس أو ل أ ن أ ح ي ا ن ا الكلام المسجل يكون المتكلم يعني إ ذ ا علم أ ن ه سيسجل وسينشر عند أ ن ا س آ خ ر ي ن يعني يستعد له أ ك ث ر ويحاول أ ن يكثر من ا ل أ د ل ة و الاستدلالات ويكثر من الاستنباط ويكثر في التحقيق والتحرير فتكون أ ن ف ع بخلاف ما ل ه ك ل م ة اسمها شخص واحد فقط. ربما أ ن ت تخاطبه على قدر فهمه وعلى قدر إ د ر ا ك ه لكن ا ل م س ج ل ة قد يفهمها أ و قد يسمعها كثير من الناس تختلف أ ف ه ا م ه م كما تختلف مداركهم فهذا ينبغي كذلك التنبه لهم قال و أ م ا الشرط فتشير إ ل ى أ ن ك كتبته من سمائه من درسه اي إ ذ ا أ ر د ت أ ن تحدث به خاصه بمجالس المحدثين سابقا ولهذا كان بعض اهل العلم يعبر ببعض العبارات يفهم منها أ ن ه أ خ ذ ه ا عن غير مجلس التحديث كما قيل في البخاري إ ذ ا قال قال لنا أ و ذكر لنا فهو مما أ خ ذ ه مذاكره كذا قال الحافظ بن ح ا ج ة ف ل ف ت ه و إ ذ ا أ ر ا د غير المذاكره قال حدثنا أ و أ خ ب ر ن ا أ و نحو ذلك و إ ذ ا أ ر ا د المناوله قال قال لي أ و ناولني أ و نحو ذلك ه ذ ا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن هذا ا ل م أ خ و د ليس ك ا ل م أ خ و ب ا ل ت ح د ي ث و السماء ف إ ذ ا وجد فيه خلل أ و نحو ذلك فيعرف من أ ي ن جاء الخلل ثم قال التلقي عن المبتدع التلقي عن المبتدع بمعنى اخذ عن اهل البدع اخذ العلوم عن أ ه ل البدع و أ خ ذ العلوم عن أ ه ل البدع فيه مفاسد كثيره ا ل م ف س د ة ا ل أ و ل ى ا ل م ف س د ة على ا ل آ خ ر في دينه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا جالس هم تمكن حبه من قلبه حبهم تمكن في قلبه و ا ل إ ن س ا ن قيد ا ل إ ح س ا ن و قد يحسنون إ ل ي ه بالقول أ و الفعل فيجعل ذلك متمكنا في قلبه بحيث أ ن ه يواني و يعادي عليه و هذه م ف س د ع ظ ي م و يكفيك الشبه التي تبث في مجالسه و كما قال اللاذكاء كلامهم يعني أ ه ل البدع إ ذ ا مر قر و إ ذ ا قر ضر ا ل م ف س د الثانيه فيها تكثير ل س و ا ب ه تكثير ل س و ا ب أ ه ل البار والله سبحانه وتعالى يعني كما سبق معنا حذر الذين لم يهاجروا من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة و تركوا الهجره ل أ ن ه م يكثرون سواد المشركين إ ن الذين توفاهم الملائكه ة ظالمين ن ف س ه م قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت و قال بعض أ ه ل التفسير ل أ ن في بقائهم في م ك ة تكثير لسواد المشركين و قد قال الله جل و علا ولا تركنوا الى الذين ظلموا تمسكم النار الامر الثالث فيه التغرير بالعامه عندما يجالسهم اهل الصلاح أ و اهل الصدق أ و اهل العلم أ و اهل ا ل ا س ت ق ا م ة فيرى العامه ان مجالسه هؤلاء ح ج ة ك ا ف ي ة في ص ح ة اعتقادهم و منهجهم و مسلكهم فتجده بعد ذلك ي أ خ ذ عنهم كل ما يسمعه و ي أ خ ذ عنهم كل ما يرونه يفعلونه ل أ ن ه ر أ ى بعض أ ه ل الحق أ و من ي ظ ل به الخير يجالس هؤلاء و ب ت ق ب ي ل ة و ا ح د ة قبلها ا ل إ م ا م الدار ق ط ن ي للباقلان ضل بعض من ر أ ى هذا النص لما قيل لبعض ا ل أ ش ا ع ر ة ذهب عني ا س م ه ا ل آ ن كيف أخذت ه ذ ا ا ل م ذ ه ب وهو مذهب م خ ا ل ف لأهل ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ولقيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ي و م ا فقبل رأسه قبل ا ا ا ا ا ه ذ ه فيه مفسد عظيم وكذلك فيه ا ق ا لأصل وهو ه ج ر ا ن أهل ا ل ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ل أ خ ذ عنهم يناقض هذا ا ل أ ص ل وقد ن ق ل الاتفاق على هجر أ ه ل البدع أ خ ذ ا من قوله تبارك وتعالى و إ ذ ا ر أ ي ت الذين يخوضون في آ ي ا ت ن ا ف أ ع ر ض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وكذلك حديث عائشه المتفق عليه إ ذ ا ر أ ي ت الذين يتتبعون ما تشابه منه ف أ و ل ئ ك الذين سمى الله فاحذروهم و كذلك جاء يعني قال اهل العلم يقول ا ل إ م ا م البغوي كما في شرح ا ل س ن ة يقول و مضى ا ل ص ح ا ب ة و التابعون و أ ت ب ا ع ه م و علماء ا ل س ن ة مجتمعين متفقين على هجران أ ه ل البدع و م ج ا ل س ت ه م هذا ينقل فيه الامام 私はあなたの言葉を言うことであ ا, ج ج أ ل はあなたはあなたは ك なたは ج なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた ا あなたはあなたはあなたはあなたはあ ل た ل あ د たはあなたはあなたはあなたはあなたはあな الله تعالى لما سئل الإمام أحمد عن كتب ا ل ك ر ا ب たはあなたはあなたはあなた ه ا ل ك ر ا ب たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ وقال أ ي ه ب راني سعيد بن جبير أ م ش ي مع طلق بن حبيب فقال أ ل م أ ر ك تمشي معه لا تجالسه م وقال يعني عبد الوهاب الخفاف مررت على ع م ر بن عبيد فوجدته وحده فقلت لم تركوك قال نهى الناس ابن عون عني فانتهوا صار ك ا ل ب ع ي ل ل أ ج ر نهى ابن عون عن م ج ا ل س ة عمرو بن عبيد فانتهى الناس حتى أ ن هذا الرجل مر عليه فوجده وحده عمرو بن عبيد و كذلك جاء عن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى و عن ج م ا ع ة من السند ف... لاخذ عن أ ه ل البدع مما ينقض هذا ا ل أ ص ل وهو هجران أ ه ل البدع فيحذر طالب العلم من أ ن ي أ خ ذ عن أ ه ل البدع و الضلال و أ ن ي أ خ ذ من أ ه ل الزير ف إ ن ذلك فيه مفاسد عظيمه غير ما ذكر يقول هنا احذر أ ب ا الجاهل و هم أ ه ل ا ل ج ه ا ل ة ح ق ي ق ة ل أ ن ه ما أ ص ى الله عبد إ ل ا بجهله و ما اطاع الله سبحانه و تعالى عبد الا بعلمه و هذا م أ خ و ذ من قوله سبحانه و تعالى إ ن م ا التوبه للذين يعملون السوء ب ج ه ا د قال المبتدع الذي مسه زيغ زيغ ا ل ع ق ي د ة الذي مسه زيغ ا ل ع ق ي د ة أ ي انحرف في عقيدته و غشيته سحب ا ل خ ر ا ف ة كل ع ق كل بدعه خ ر ا ف ة كل بدعه فهي خ ر ا ف ة قال و يحكم الهوى و يسميه العقل ا ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هوى و سموا أ ه ل ا ل أ ه و ى ل أ ن ه م يتبعون الهوى أ ي يميلون إ ل ي ه الهوى هي ا ل م ح ب ة و الميت هذا هو الهوى في أ ص ل وضعه فهم يحكمون و يتبعون أ ه و ا ء ه م قال ويسميه العقل ويعدل عن النص يعدل بمعنى يترك النص الى هواه وعقله الفاسد قال وهل العقل إ ل ا في النص العقل السليم العقل السليم يشهد النص الصحيح ولهذا يقول أ ه ل ا ل س ن ة إ ذ ا صح النقل شهد العقل أ ه ل الباطل يقولون إ ذ ا صح العقل バトルの討論はバトルの討論はありません。 و يستمسك بالضعيف و يبعد عن الصحيح و هذه حجج اهل الباطل أ د ل ه اما ص ح ي ح ة غير ص ر ي ح ة أ و ص ر ي ح ة غير ص ح ي ح ة و تجد أ ك ث ر أ ك ث ر ادلتهم من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ه ي ة و ا ل م و ض و ع ة و لهذا لا تجد فيهم من هو محدث بحق بمعنى أ ن ه يتبع ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ح ا ب ي ث و ي ح ق ق فيها ويكون ر أ س ا في علم الحديث الذي هو يعني ث م ر ة ت يعني او ثمرته هو الوصول إ ل ى د ر ج ة الحديث سحتا وضعفا قال ويقال لهم أ ي ض ا أ ه ل الشبهات والشبهات جمع المفرد ش ب ه ة وسميت كذلك ل أ ن ه ا تشتبه بالحق وتلتبس به وهم 私たちはあなたの言葉を言 ر ことです。 كما سبق معنا في كلام شيخ ا ل إ س ل ا م أ و ت و ا فهوما أ و ت و ا علوما وما أ و ت و ا فهوما و أ و ت و ا ذكاء وما أ و ت و ا ذكاء و أ و ت و ا ا س م ا ع ا و ابصار ا و افئده فما اغنت عنهم اسماءهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء هؤلاء هم الاصابع و قال الذهبي رحمه الله تعالى اذا رايت المتكلم المبتدع المراد ظاهر بالمتكلم اي الذي يشتغل بعلم الكلام يقول دعنا من الكتاب و ا ل أ ح ا د ي وهات العقل وهذا هو مصدر استدلال ه عند كثير من أ ه ل الاهواء مصادر الاستدلال الهواء ا ل ر أ ي المجرد العقل ف ل ا س ح قواعد ي و ن ا ن ي ة علم الكلام و ن ح و ذلك هذه مصادر الاستدلال التي يردون بها م ص و ص الكتاب و ا ل س ن ة المجاز ال رد من ن و من ص, ص ن ة ه ن من و ص الكتاب والسنة وكذلك قواعد اليونان والفلسفة والمنطق ونحو ذلك يقول دعنا من مصوص الكتاب والسنة ولهذا يقول بعض الظواهر الكتاب والسنة كفر هذه يقولها جماعة من أهل الكلام وهات العقل فعلم أنه أبو جهل فعلم أنه أبو جهل إما أن نريد أنه مركب من جهل وأنه أجهل يعني الجاهلين و إ م ا أ ن ه يريد ك ن ي ة أ ب ي جهل أ ن ه أ ب و جهل في شركه وتيهه وضلاله وزيره قال و إ ذ ا ر أ ي ت السالك التوحيدي السالك التوحيدي قد يراد بهم أ ت ب ا ع أ ب ي حيان التوحيد وهذا رجل زنديق و إ م ا أ ن يراد بهم الذين ينتسبون إ ل ى التصلب الذين ينتسبون إ ل ى التصوت الذين ينتسبون إ ل ى التصوت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهاتي الذوق يقصدون بالذوق الزوج ي ق ص د و ن بالذوق يعني المكاشفات والرؤى ونحو ذلك ولهذا هم يقولون どうしてもありがとうございました。 فماذا بقي قال ف ع ل م أ ن ه إ ب ل ي س قد ظهر ب ص و ر ة بشر أ ي الشيطان ظهر ب ص و ر ة بشر ما دام أ ن ه يقول دعنا من الكتاب و ا ل س ن ة دعنا كذلك حتى من العقل فهذا إ ب ل ي س أ و قد حل فيه اي حل فيه ابليس و نطق على لسانه ف إ ن جبنت منه ف ه ر أ ي إ ن لم تستطع أ ن تواجهه و أ ن ترد عليه فاهرب تقي نفسك من ضلاله و زيده و إ ل ا فاصرعه و ب ر ك على صدره و ا ق ر أ عليه آ ي ة الكرسي ل أ ن إ ب ل ي س قد تجسد فيه من أ ج ل أ ن تعالجه بالكتاب و ا ل س ن ة و اخنقه نسال الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة نكتفي بهذا القدر و صلى الله و سلم على ب ي ن محمد و على اله و صحبه و سلم